في يوم صومك أو فتره القيام يا سابكون الله, الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين هم كَذَبَ كذب على الله وكذب بالصدق إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهْدٍ نَمَّاذِهَالِ الْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهما يَشَاءُ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 إِنَّ أَرَادَ لِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشْفَاتُ ضُرٍّ أَوْ أَرَادَ لِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رحمته قُلْ حَسْفِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قوم على مَكَانَتِكُمْ عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملق السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته من قبل أن يأتيكم العذاب بغدة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب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 بها، فكذبت بها واستكبرت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين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 الذين وش بدائ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فَالَذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرَنْ حَتَّى إذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَمْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مدوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا.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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض واورثنا الأرض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعمة أجر العاملين، وتر الملائكة تحافين من حول العرش، وتر الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم. وَأَضْيَاءَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ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 حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كدمت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم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 فهل إلى, خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرد وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير الله أكبر الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 وهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القفار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلما اليوم. إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم, وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 كانوهم اشد منهم قوها واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تؤذيه رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء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 وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ اتقعدون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليه كذب وان انت صادق يصدقكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكون الملك اليوم ظاهر يا قوم لكون الملک اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله جل جل قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى قال فرعون ما أريكم إلا ما جد الله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 قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثبود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم, إني أخاف عليكم مثل يوم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضمن الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف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 وقال فرعون يا هامان نبن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد علي السبيل وما كيد فرعون إلا في ثباب الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو غنثا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا, ردنا إلى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا, فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء <تصفيق> <تصفيق> النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أكبر السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الله الله الله أكبر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 العذاب. قالوا أ ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلاد قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله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 الساعة لا اتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لثو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تغفكون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 وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 ثم قيل لهم أينما كونتم تشركون من دون الله ثم قيل لهم كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 لَسَوْفَ يُعْطِيكَ اللَّهُ الله الرُّوحُ مَا تَعْمَلُ فَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَزْدَادُوا عُمُرًا وَفِيهِمْ رِزْقُهُمْ وَفِيهِ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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلق تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 وخسر هنالك الكافرون الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون وهم عن هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرا غير ممنون.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا صرصرا فِي أَيَّامٍ نحسات فِي أَيَّامٍ نحسات عذاب الخزي في عَذَابَ الدنيا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وهم الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا ينصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وإن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ اللَّهُ أكبر اللَّهُ, أكبر الله أكبر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 وفيضنا لَهُمْ قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر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 أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت لربك لقضي بينهم وإنه لفي وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر